وَالْيَخْشَ ال الذيينَ لَ تَكُ مِنْ خلَْفِهِمْ ذُِّيةَم ضِعَافًا خَافُوا عَلَيهِم فَلَْتَّقُ الله وََْقولُوا قَوْلًا سَديدَ إِ الذيينَ يَأكلُلونَ أَمْوال التَامعُلمًَا إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونِهِم الن وَسَ يَصْلَونَ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 من بعد وصية ينصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة مِنَ الله إن الله كان عليما حكيما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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد غصية يوصى بها أو دين غير مضار غصية من الله والله عليم حليم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 وَلَن يَعْصِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُوهَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِي عَلَى الْفَاحِشَةِ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منكم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 عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا يموتون وهم كفار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 فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا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 وَأُاتُكُم الَّاتِ أَرقَعْنكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِ الَّضَاعةِ وَأماتُِ السَّاءِكُمْ وَرَبَ إِبُكُمْ وَرَبَ إبكُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِنْ النِسَ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 بَنِكِحُونَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين مِن قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وَلَا تَخَافُوا لَنُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وإن خفتم شطاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن والالصَّاحِبِ بِالجَِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَمامَلَكَت أَمَكُمْ إَِّ الله لا يُحبُ مَن كَانَ مُخْتلًَا فَخُورَ الذيينَ بِخَلونَ وَيَأْمرُُون الناسَّاسَ بِالبُخْلِ وَيَكْتمُونَ مَا آتَهُ اللهَّ مِ فَغْلِح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 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 وَأَيْطِ أَوْ لَمَسْتُمْ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاَءً فَتَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أَن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 إن اللَّ يَأمركُم أَن تُأَدُّ الأمَاتِ إى أَهلهَا وَإذ حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أَ تَتحكُ بالِعَد إِ اللهَّ يَعَّا يَعضُكُم بهِ إِ اللهَّ كَ سَمعَ بَصير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 وَإِذَ الله تَينَاهُم مَِّدُ أَجَوَ الن ظمَا وَل دَينَاهُم صِراطًَا مُسْتَقِيمَ وَمَيْ يُؤكِ اللَّه وَرَسُول فَألائِكَمَعََّمَ أَمْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوه أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ فَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بالله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 وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا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 إللاا الَّينَ يَصلِلونَ إى قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم م فَكُ أَوجَ أوُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُم أَْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَو الشَّ اللهَّهُ لَسَلَّطَهُم عَلَيكُم فَلَ فإِن التزَلوكُمْ فَلَم يُقاتِلُوكُم وَلقَوْءِ لَكُ السَّلَمَ فَمَا جَعلى الله لَكُمْلَيهِم سَبلَ ستجدونَ آآ آخرينَ يريدون أَ يأمَلوكُم وَلَأملُ قَومَهُم كلُمَا رُدّ إلى الفِتْنَةِ أُركسُ فيِيهَا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 وَمَ قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأ فَتَتحرير رَرقَبَةٍ مُؤِنَةٍ وَدِيَةُ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلِهِ إِلاا أَ ي الصَدَّكُ فَإِنْ كَلََ مِن قَوْمِ عَدُ إَِّكُمْ وَهُوَ مُؤمِنُ فَتتحْريرُ رَرقَبَة مؤن وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَينَهُم مِثَاقُ فَدِيَةُ مُسََّمَة إلَى أَلهِ وَتَحرير رَقَابة مُؤمنِنَ فَن لمم يَجدد فَصِيامُ شَهرَيينِ مُتَتَابِ حَينِ تَوْبَةَ مِنَ اللهَّ وَوكَانَ اللهَّهُ عَمًَا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 وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا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 في الدنيا فمن يجادل فمن يجادل الله انم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم, ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينا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 يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتَى لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتَرغبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 ايَكُنْ غَنِيًّا او فَقِيرًا فَاللَّهُ اوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُّوا او تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتهون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستازأ بها فلا تقعدوا معهم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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لكم ماكم وان كان للكافرين وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه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 مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان أفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ فكَلَ اللهَّهُ غَفُورَ الرحيِيمَا يَسْألُكَ لُ الْ الكِتابابِ أَنْ تُ نَزِل عَلَم كِتابًا مِنَ السَّماء فَقَ سَألُم سَهاءتْبرَرَ مِنْ ذَلِكَ فَطَاالوا أَرِنَ الله جَهْرَة فَأَغَضَتهُم الصائِقَةُ بِظُلمِم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 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا عَلَقُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا إِلَّا إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مَرْيَمَ مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا نَبِذَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرُمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما دين اوحينا اليك كما اوحينا الى لوح النبيين من بعده واوحينا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 وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما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 فأَمَّا الذينَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ فَُوَفِيم أُجُورَهُم وَيَزيدُهمم مِن فَبُهِ وَأَمَّا الذي دَسْتَكَفُ وَاسْتَكْبرَرُوا فَيُعَدِّهُ ماَا ذاَابًا أَلمَ وَلَا يَجِونَ لَهُم مِن دُون اللَّهِ وليا وَلًّا وَل نَصِير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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو لرثواء إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وَإِن كانَوا إْوتَ الرِرجَلَ وَس فَلذكَر مِمثلُ حَبضل الأين يبَّن الله لم أَن تَظِلّ واللههُ بكلُِّ شَي عَم